يسر موصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا But it's so go رَسُولُنَا قُمْ صُؤَذَ الْمَعَذَّبِ يُذَبُّ بِقَوْمٍ 1 2 3 is قُلْ لَمْسَ لِقُمْ نِجْيَا قُمْ إِنَّكْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ذِنْخَ فَمِنْ you're not لكم خطانات وسنزيل المحسنين صدق الله